هناك أحاديث أخرى. نعم. والكلام على أمة الحديث وتقسيم الحديث إنه بين أن التمسك إنه كل كل من ابتلع في دين الله ابتلع تأبى حديث وهي وتكلم على الاختلاف في التصحيح والتضيف. طبعا بين ما على ما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في ضال الأعمال جمع أحاديث كثيرة لكن أحاديث بينها قوية حسنة وصحيحة نصوف وعلم ساعة علم عند ابن تيمية حدث كثيرة ضعيفة موضوعة ما وهي سؤالها ينتقي شيطان على الإنسان متلبس نعم ينتقي شيطان الإنسان متلبس في فضائل الصحابة ما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في ضال الخلفاء الخلفاء يعني شوف أتعركة بكلية الكتب التي فيها الأحاديث الموضوع إلى الآن هم يريدون ذلك وإلى الآن أنا متردد جدا دكتور تامر ما أدرى ماذا سأفعل لأن أنا أصلا تعرف أنا يعني لابد أستأنز عشان أفعل ذلك مش عارف ماذا أفعل إلى الآن أنا متردد نفسي سنرى إن شاء الله صنارة سأأخد لك فاخر الدرس باب أصلا حية الأورياء أيضا وأروي أبو الليث السمرقندي وعبد العز الكناني وأبو علي بن البنا وأمثالهم من الشيوخ وأروي أبو بكر الخطيب، والفضل بن ناصر موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني عبد الغني وعبد الغنيج وأمثالهم مما لهم معرفة بالحديث فإنهم كثيرا ما يروون في التصانفين ما روية مطلقا على عادات الجارية ليعرف ما روية في في ذلك الباب لا ليحتجوا بكل ما وقد يتكلم. أحدهم على الحديث يعني يبين ما هو فيه وقد يتكلم على الحديث أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر من ضعيف قد يتكلم وهذا بخلاف ائمه الحديث الذين نحتجون به ويبنون عليه الدين والأحكام مثل مالك بن أنس وشعبا واحد سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة يعني فرق بين بين بين القماش والنقاش فرق بين الجماع وبين النقاد وعبد الله بن البارق وهو بن الجراح والشفعي وأحمد وأسحاق وعلي بن المديني والبخاري وبزورعة وبحياتهم وعبدالله داود محمد بن نصر المروزي وابن ابن خزيمة ابن المنذر وشوف منصف الرجل وداود بن علي ومحمد بن الطبري غير هؤلاء فإن هؤلاء الذين يبنون أحكام الحديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة الصحيح والتضيف وتمييز الرجال وكذلك الذين تكلموا في الحديث عن ليميزوا بين هذا وهذا إلى أجل معرفة الحديث كما فعل أبو عدي أحمد أحمد النعدي طبعا يفعل ذلك في كتاب الكامل كده هذا كتاب من أعظم الكتب رضي الله عنك يا سمراء صلى الله عليه، زادك الله حرصا ونسى الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية جميعا قال وأبو حاتم البستي وأبو الحسن درقتنى طبعا يعني خاتمة الحفاظ في المتقدمين ده خاتمة المتقدمين هو الدرقتنى وأبو بكر إسماعيل وكما قد يفعل ذلك أبو بكر الباهقي أو إسماعيل الأنصاري أو القاسم الزنجاني أو عمر بن عبد البر وأبو محمد من حزم هذي يكونوا أصحابي لكم وأمثال هؤلاء فأنا بسط هذا المول له موضع آخر وأنا أذكر من من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر المول نعم هذي يكونوا أصحابي لكم نعرف إنه الفيس يتقطع الآن للجو الجو هو اللي بيعمل كده فأنا عادة أنتهي بسرعة عشان ما لا تنقطع لا ينقطع النت تحرم من هذا المقصود هنا ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة باتفاق بالتفقه المعرفة بالحديث. بل المرفوع في ذلك انما يعرف يعرف لا يعرفه المعرفة بالحديث أنهم من الموضوعات إما متعمدا من واضعه هذه كلها وإما غلطاً منهم. وفي الباب آثار عن السلف في مسألة التوسل والاستشفاع بالميت أكثرها ضعيف. فمن الحديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا هم عبد الله وهنا عبد الله ومص عبد الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن عمران أربعة اجتمعوا عبد الله مصعب بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الملك بن هران وذكر ابن عبد الدنيا في مجاب، كتاب مجابي الدعاء ورغم طارق اسماعيل بن أعبان الغنوي عن سفيان الثوري وعن طارق ابن عبد العزيز عن الشعبي أنا أقال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة لا لا قال كنا بفناء الكعبه انا عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير ومصعب بن زبير وعبد الملك بن مروان فقال القوم بعد ان فرغوا من حديثهم ليقم كل واحد منكم يأخذ بالرق اليماني ولا الله حاجته فإنه يعطاه من ساعة ثم قال قم يا عبدالله بن فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة فقام فأخذ بالرق اليماني ثم قال لهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك حرمة نبيك طبعا هذا كله ضعيف ما قال بذلك وحرمة نبيك أن لا تمتين من الدنيا الحجاز ويسلم عليها بالخلافة ثم جاء فجلس ثم قام مصعب فأخذ بالركن ثم قال لهم إنك أرب كل شيء إليك يصير كل شيء أسأك بخضلك على كل شيء ألا من مدين حتى تولين العراق وتزوجني بسكاينة بنت الحسين ثم قام عبد ملك المرون فأخذ بالركن ثم قال لهم ربطنا السابع رب الأرض ذات النبت بعد الفقر أسألك بمسألك به عبادك المتحين لأمرك وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك وهذا أيضا حق الملائكة هذا كله باطل ولذلك قال قلت وإسماعين بن عمان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب, كذاب قال أحمد كتبت عنه ثم حدث بحديث موضوع فتركناه وقال ياحي بن معين وضع حديثا وضع حديث على السابع من ولد العباس يلبس الخضره يعني المأمون وقال ابو خالد مسلم زرعه الدقنيه مطروق وخرج زجاني ظهر منه على الكذب وقال ابو حاتم كذاب قال ابن حبان يضع على ثقاته طارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو قال فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة أنا عارف الفيس بيتقطع لكن ماذا افعل سامحوني الجو الجو الذي يفعل ذلك في الاسات وقد خلف فيها فرواها ابو نعيم عن التبراني طيب أنا سأجعل حلا لذلك لحظات لحظات ما أفعل. حدثنا بن زيد بن الجريش حدثنا أبو حاتم البستي الساجستاني حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زيناد عن أبيهة وعبد الرحمن أيضا ليس اجتمع في الحج مصعب عبد الله, عبد الله بن عمر فقال عبد الله أما أنا الخلافة وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يخذ عني العلم وقال مصعب أما أنا أتمنى امرأة العراق وجمع وجمعين عائشة بنت طلحة وسُكينة بنت الحسين أجمل نساء العرب وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة نال كل منهم ما تمنى هذا الأسناد وإن كان في أبو حامد ابن أبي الزناد لكن هو أفضل من الأسناد الماضي. الأسناد الأسن الماضي فيه إسماعيل بن عبان وهو كذاب. وفي الباب حكايات باء ورؤية منامات لا يعول عليها. وقد قلنا قبل ذلك أنه الأحكام لا يمكن أن أن تقف عند المنامات. وروابنا بالدنيا في كتابه الدعاء حدثنا أبو هاشم سمعت كثير من محمد بن كثير بن يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا ابرا فقال ما هو قال الدبيل قال فتحول الرجل فقال الله الله الله الله, الله ربي لا وشك بي شيء وهم إني أتوجه, عليك الله أتوجه إليك بنبيك شوفنا بعد الممات اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك الى ربك وربي أرحمني مما بي قال فجلس بدنا فقال وقد برئت بي ما بك علا هذا دعاء بن حوك قد روى انه دعا بي السلف ونقل عن احمد في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه اخرون يعني جاء هذا وجاء هذا فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالايمان به وبمحبته وموالاته وبطاعته فلا نزاع وان كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع وما تنازع فيه يرد الى الله ورسول الله اكبر ان كان خلافا يعرضونه فالنزاع الأرض الصلبة لنهايتي هو إيش الآن تحسنوا اللهم الحمد لله الجو هو الذي فعل ذلك الأرض الصلبة هو ما خطرس فيه من شيء في حكمه لله ليس مجرد كون الدعاء حصل بين المقصود ما أدلى عنه وسائر في يعني الشريعة فإن كثير من الناس يدعون من دون الله من الكهف والخنوق ينحصل ما يحصل من غرظين وعندنا يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التمثيل الذي في الكنائس يحصل ما يحصل من غرضه وبعض الناس يدعو بأداية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك في الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على المصلحة والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلى فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفاح الشر قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصر لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما كانت المصلحة راجحة على المفسدة أمر بها الشارع هنا الذي يجعل ابن تيمية يتفوق على جميع بعيون مقاص الشريعة والنظر إليها. ما في الجملة قد نقل بعض عن بعض سلف والعماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصحيناء واستغاثة بهم والشكورين فهذا مما لم يفعله أحد. من السلف من الصحابة ومن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لهم دين ولا خصي أحد من عمة الإسلام وحديث الأعمى للغاية الترمزية ونسيء ومن القسم الثاني من التوصل بدعائه فأما الأعمى قطرت من النبي أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت, وإن شئت دعوت لك تصريح أو تصريح وإن شئت دعوت لك ولذلك واستشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرضى الله عليه بصر قال إن شئت صورت إن شئت دعوت لك فقال بل ادعو فأمر أن يتوضع صلوكتين وقل الله إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي يبقى أتوجه بك بإيش بدعائك الذي ستدعو به إني أتوجه بك أتوجه بك يعني بدعائك ما أحب ما أستطيع أن أتقبل يا السمراء سبحان الله ما, ما أستطيع فهذا التوسل قال اللهم ما شفعه فيه نعم أتوجه بك يعني بدعائك في حاجات هذه الأغذية الله ما شفعه فيه قال الله ما شفعه فيه يعني تقبل شفاعته فيه فهذا التوسل النبي السلام شفعت ودعاء النبي مستجاب لهذا قالوا وشفعوا فيها فسأل الله أن يقبل شفاعات الصوري فيه وهو دعاء وهذه معجزة أيضا هذا حديث أخرون عما في مآذز النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن دعاءه مستجاب وما ظل الله ببركة دعاء من الخوارق والإبراء من العهات صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمام عاد الله عليه بصرة وسبحان الله الله أكبر وهذا الحديث قدره المصنفون في دلائل النبوءة وغير البهقري رواه من الحديث عثمان بن عمر عن شعبه عن بجعفر الخطمي قال سمعت عمر بن ابن خزيمه بن ثابت يحدث عن عثمان بن حيس ان راجعا ضريا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني فقال له من شئت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوته قال فادع فامره ان يتوضا فاحسن الوضوء وصل ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك اتوجه اليك بنبيك يعني بدعاء نبيك نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي فيقضيها لي اللهم فشفعه فيا في يعني اقبل شفعته فيه وشفعني فيه فق قال فقام قد أبصر ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث أصمن ومنه مروان النسائي ابن ماجه أيضا وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب فأنا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وغير الخطم وكذا وقع في الترمذي وسار العلماء قال هو أبو جعفر الخطم هو والصواب وأيضا في الترمذي ومن معه لم يستعين بلغض لفظه كما استعان وسار العلماء برعوه إلى قولي الله ما شفعه فيه وفي الترمزي قال الله أن يعافياني قال إن, إن شئت صبت فهو خير لك قال فادعو قال فأمر أن أتوضى في حسن الدعاء ويدعو بيدا الدعاء لهم أني اسالك إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد ان توجهت بك إلى ربي في حاجاتي لتقضى اللهم فشفعه في يعني اللهم شفعته في وأيضا رواه هنا يعني أتى بالروايات التي فيها أنه قال أدعو الرجل قال له ادعو وطلب من الله جل في علاه أن يقبل شفاعته فيه واستدرك باقي الروايات وهذا سنتكلم عنه في الزيادات المنكرة التي يتمسكون بها وكل ذلك ما قلنا ما من مبتدع ضال إلا ويبحث عن الأباطيل والموضوعات والمكذوبات على رسول الله, صلى الله عليه وسلم يحتاج بها لو في سؤال تفضلوا أكثر من على النبي صلى الله عليه وسلم